بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام مبارك على مبارك عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه أجمعين بعده فلازل الحديث النبوي موصولا بتفوقي الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ العلماء عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله تعالى وقراءتنا لا زالت في تفسير سورة آل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا أضعاة مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين ويعطيه الله والرسول لعلكم ترحمون وَسَارِعُوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعاكين عمناك والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم موفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين تقدم في مقدمه هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأمور والنواهي في نفسه وفي غيره. ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره. وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولًا أن يعرف حده وما هو وما هو الذي أمر به. وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإن كان وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل ثم اجتهد واستعان بربه في تركه وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي وهذه الآيات الكريمات وقد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير أمر الله بها وحث على فعلها وأخبر عن جزاء لها وعلى نواهي حث على تركها ولعل الحكمة والله أعلم في إدخال هذه الآيات اثناء قصه احد انه قد تقدم ان الله تعالى وعد عباده المؤمنين انهم اذا صبروا واتقوا نصرهم على اعدائهم وخذل الاعداء عنهم كما في قوله تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ثم قال بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا ينبلكم ربكم الآيات فكأن النفوس, فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والسلاح وَالسَّعَادَةُ فذكر الله في هذه الآية أهم خصال التقوى التي إِذَا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى ويدل على ما قلنا أن الله تعالى ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات ثلاث مرات مرة مطلقه وهي قوله وعدت للمتقين ومرتين مقيدتين فقال واتقوا الله واتقوا النار فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كل ما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضعفة وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل الدين على الماثر ولم يحصل منه شيء قالوا له إن أن تقضي ما عليك من الدين وإما أن تزيد في المدة وتزيد ما في ذمتك فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضره فيزداد بذلك ما في ذمته اضعا متاضعا من غير نفع وانتفاع ففي قوله اضعا متاضع تنبيه على شده شناعته بكثرته وتنبيه على حكم وتندير لشكمه تحريمه وان تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم وذلك أن الله تعالى أوجب إمغار المعتر ودقاء ما في ذمته من غير الزيادة فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متباعث فيتعين على المؤمن المستقي تركه وعدم قربانه لأن تركه من, من موجبات التقوى والفلاح متوقف على التقوى فلهذا قال واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف درجاتها فإن المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبار تجر إلى الكفر بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبار وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمه ولهذا قال واطيعوا الله والرسول بفعل الأوامر وامتثالها واجتناب النواهي لعلكم ترحمون فطاعة الله وطاعه رسوله من أسباب حصول الرحمة كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأشتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآيات نعم فكل هذا منه سبحانه وتعالى تربية للمجتمع المسلم على خضائر الأمور وعلى معاليها حتى تزكو النفوس فإن النفوسها تزكو بفعل الأوامر واجتناب النواهي قال سبحانه وتعالى ونفسه ما زكاها ونفسه ما سواها فالهمة فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دثة أفلح من زكاها بانتثال الأوامر واجتناب النواهي فإن هذا من اعظم ما تسكو به أنفوس فالنفس التي تسكو لما تسكو بها، امتثال أوامر اجتناب نواهي ولهذا أكثر الله سبحانه وتعالى من ذلك في كتابه قل ان أن تجد صفحة من كتاب الله عز وجل إلا وفيها النداء من الله تبارك وتعالى فيها النداء بفعل أمر أو أوامر واجتناب نواهي فالله يربي هذه الأمة على فضائل الأعمال وعلى معالي الأمور وعلى اجتناب الرذائل، فإذا حصل للمؤمن فعل للأمر واجتناب للنهي حصل بذلك خير عظيم وبنيت شخصيته وكانت شخصية صالحة نافعة مفيدة كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورغب حدثوا ما هي فقالوا أن من هذه الأوامر كل الربا ضعفا مضاعفا وقد ناداهم الله سبحانه وتعالى بمقتضى الإيمان ولذا قال ابن سعود إذا سمعت يا أيها الذين أمنوا في كتاب الله فارعها سمعك فإنه إما خير ينساخ إليك وإما شر يدفع عنك يا أيها الذين أمنوا هذا النذاء خاف لك ومقتضى ما عندك من إيمان هذا الإيمان بجميع أركانه فبمقتضى ما عندك من نطق ومقتضى عندك من تصديق ومقتضى ما عندك من أعمال القلوب والتي تستلزم أعمال الجوارح وما عندك من أعمال الجوارح بمقتضى هذا ومقتضى أنك دخلت في الإيمان بمعناه الشرعي فاتق الله فيما يكون بعد ذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لا تأكل الربا. لا تكون الربا أضعافاً مضاعفاً وذكر هنا الشيخ صورة الأضعاف المضاعفة في هذه الآيات ونقول لا يفهم من هذا أن الربا المحرم أن يكون أضعافاً مضاعفاً يعني اختصار التحريم على كونه اضعافا مضاعفه وإنما هذا أعظم ما يكون به الربا فالربا يعظم إذا كان أضعافاً مضاعفاً ولكن الربح حرام قل كان او كثر فلو كان في ضرر من واحد أو بدمار واحد كان حراما كان حراما ولا يقتصر التحريم على ان يكون اضعافا مضاعفه ولهذا قال العلماء بانه لا يعمل بمفهوم المخالفه في هذه الايه أي وان لم يكن اضعافا مضاعفه فليس بحرام لا وانما لا يعمل به هنا وإنما هذا خرج مخرج التبكيد لهؤلاء الذين كانوا يكون الربا اضعافا مضاعف أو الأغلب لأن الغالب أن الربا كان يو اضعافا مضاعفه لكن الربا حرام سواء كان اضعافا مضاعفه أو كان أقل من ذلك لا تكل ربا اضعافا مضاعفه فلا يعمل المفهوم المخالفة هنا لأن المفهوم المخالفة عند من يقول به لا يعمل به بإطلاق وإنما يستثنى منه بعض الأمور منها إذا خرج مخرج الأغرب مثل قول الله سبحانه وتعالى آآ كذلك آآ وأمهاتكم التي أرضعكم وأخوتكم من و امهات نسائكم ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم فقال تعالى وربائبكم التي في حجوركم يعني البنت تكون في حجر الرجل ورعايته طيب هل هذا يقتضي أن البنت إذا لم تكن في حجر الرجل وهي ابنة زوجة تكون حلالا الجواب لا لا تكون حلالا أبدا سواء كانت هنا أو هنا ولكن هذا خرج ما خرج الأغلب يعني أن الغالب أن بنت المرأة تكون في حجر الرجل كذلك قول تعالى لا تأكل الربا اضعافا مضاعفه فالربا حرام بجميع انواعه ثم بين خطر المعاصي فقال واتقوا الله لكم الحين واتقوا النار التي عيدت للكافرين فقال الشيخ بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي فان المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الضار تجر إلى الكفر بل هي من خصال الكفر لكن لا يفهم واحد من قول الشيخ بل هي من خصال الكفر أن المعاصي الكبار دون الشرك والكفر وما والاهما انها تقتضي التخليد في النار لا ولكن هي من اعمال الكفر الكفر وهي بريد إلى الكفر ويوشك في رجل اصر على المعاصي الكبار أن ينتقل بعد ذلك الكفر والعياذ بالله يوشك لكن مرتكب الكبيره عنداء السنة والجماعة غير مخلد في النار لا يخلد في النار بل هو متوعد بالنار ثم إن شاء غفر الله عز وجل له وإن شاء عذبه نعم ثم مرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض فكيف بطولها التي اعدها الله للمتقين فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصله هي الموصلة إليها ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال الذين ينسقون في السراء والضراء أي في وسرهم ويسرهم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن, أن بين لنا ما أجمل وأن فصل لنا ما اجمله في كتابه فلما يقول عدة المتقين قد يظن الواحد أن التقوى تحصل بكذا ولا أخر يظن التقوى تحصل بكذا فبين الله عز وجل بما تحصل والتقوى في مواضع كثيرة في كتاب حتى يعلم الواحد أنه إن فعل كذا فهو على التقوى الحقيقية التقوى بيقين عدة المتقين من المتقون الذين ينفقون السراء والضراء والكاظبين الغيض كما قال سبحانه ولو أفراد أعمال الايمان قد أصح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون من المؤمنون الذين هم في صلاة المقاشعون والذين هم من ذكفاءهم الى أهل فهذا البيان إشارة إلى إيه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يترك المؤمنين في عمايه بل بين لهم ما يحصل به النجاة وبين لهم أيضا تفسير الصفات فحينما ذكر الله الإيمان بين ما الإيمان ومن الذي يدخل في الإيمان وما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل فيه وحينما بين الله سبحانه وتعالى التقوى ومدح المتقين فمن المتقون ولهذا ينبغي أن نرجع في بيان صفات هذه المعاني إلى الكتاب الرسولي من أجل هذا مثلا ما نأتي مثلا آآ آآ نناقش مساله الإيمان وهل الإيمان يحصل بالتصديق فقط أو بنص الاتفاق أو كذا ونأتي مثلا من اللغة نقول إيمان في اللغة قد يطلق على التصديق فدل هذا على أن الإيمان والتصديق نحن نريد الإيمان الشرعي نحن نريد الإيمان شرعي وإن كان هناك ارتباط بين الإيمان في اللغة والإيمان الشرعي باعتبار أنه ليس مجرد التصديق البحت وإنما الذي يتبعه آمان وثقة وهذا لا يكون إلا بفصل الانقياد لكن في المصطلحات الشرعيه يكون مرجعنا في تفسيرها إلى المعاني, الشرعية الى المعاني الشرعيه لان المعاني الشرعيه اخف من المعاني اللغوية فنرجع في تفسير هذا في تفسير الكفر في تفسير الايمان في تفسير السنة في تفسير البدعه في تفسير هذه الامور الاسلام في تفسير هذا الى المعاني الشرعية إلى المعاني الى مغاضي الشارع الإيمان في الشرع ما هو الإسلام في الشرع ما هو الذين ينفقون في السرواء والضراء أي في وسرهم ويسرهم إن أيثروا أكثروا من النفقه وإن أعثروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل والكاظمين الغيظ أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يقزمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون, ويصبرون, ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم ولعاتين عن الناس يدخل فيه العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل والعفو أبلغ من الكظم لأن العفو ترك المؤاخدة مع السماحة عن المسيء. نعم هذا التفريق بين العفو والإيه وكظم الغير. فقال والعفو أبلغ من كظم الغيظ لأنه قد يقظم الغيظ لعدم القدر العجز ضيب لعجزي عن تنفيذ ما أريد إنما العفو معناه انه حصل مني قدره واستطاعته على المؤاخذه ولكن أنا تركت ذلك فلا شك أن العفو أبلغ ان العفو أبلغ نعم وهذا إنما لهذا العفو نستوع نقول للعفو هذا مستحب إنما الكاظ إذا كان يؤدي إلى مجوازة الحد فهذا يجب على الإنسان أن يغضم بحيث لا يسيء إلى أخيه أكثر من فعل لكن لو أنه اعتدى عليه مثل ما اعتدى عليه أخوه فإن هذا جائز يبقى عندنا حد جائز وهو القصاص، وعندنا مستحب وهو العفو. لكن العلماء أشارطوا في العفو حتى يكون مستحبا أن يقارنه الصلاح يعني عفى وأصلح يعني إن كان العفو يصلح الجامل الجامل بمعنى أنه لو كان إنسان متمرد لو عفوت عنه لزاد تمرده او أو لا هذا يؤخر هذا يؤخر ولا يعفى عنه وليس العفو هنا مستحبة إنما لو كان إنسان وقع الخطا منه بغير قصد وقع الخطأ منه أول مرة ندم على خطأي فأعفو عنه هذا لا شك انه من كمالي ومعالي الأمور يبقى فرق المواخدة مع السماحه عن المسيء نعم وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق الرذيله وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم واحسانا إليهم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 والإحسان نوعان الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق فلإحسان في عبادة الخالق فصره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني, يعني ما يقال الإحسان للخالق فالنائب لا يستطيع أن يحسن للخالق ولكن إحسان في عبادة الخالق مثال في عباده الخالق ومعناه ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه فهناك احسان مقامان الاحسان في عباده الخالق له مقامان المقام الاول ان تعبد الله كانك تراه المقام الثاني فان لم تكن تراه فانه يراه اعلى المقامين ما هو ان تعبد الله كانك تراه هذا هو المقام الايه الاعلى نعم وأما الاحسان الى المخلوق فهو ايصال النفع الديني والدنيوي اليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم فيدخل في ذلك امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحه لاعمتهم وخاصتهم والسعي في جمع كلمتهم وإنصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين اوصافهم فيدخل في ذلك بذل النبى وكف الاذى واحتمال الاذى كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده كما قال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن وقالت الله صلى الله عليه وسلم الحسن وخالق الناس بخلق حسن نعم فمعاملة الخلق بالإحسان ومعاملة الخلق معروف دليل على أيضا امتثال العبد لعبودية ربه سبحانه وتعالى فمن احسن إلى الخلق فهو محسن في عبادة الله لأن الإنسان ما يصبر على الخلق ابدا الا طاعه لله من ذا الذي يصبر على اذى هذا وعلى تعدي هذا آآ وعلى آآ مجاوزة هذا من الذي يصبر الانسان بطبعه يميل الى الانتقام ويميل الى رد الاعتداء بما يفوق الاعتداء عليه لكن ان احتسب وصبر وكظم غيظه وعتى لما عند الله عز وجل من اجل ففي الحالة هذه يمكن فعلا الإنسان أن يتخلق بها إذا احتسب الأجرى عند الله سبحانه وتعالى ولهذا تجد البعيد عن الاستقامة والبعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى قل أن يظهر منه عرفه إذا حطر أن سكت فألم أنه ضعيف أو أنه يكيد يعني ينتظر أن يؤخذ في وقت يريده هو إنما التقي هو الذي قد يحصل منه هذا صح. ولقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفه أكملها واعظمها كيف لا وهو القدوة فيها وفي كل الصفة هند زوجته بشوفية لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصل بقتل حمزه وكذا وجاءت إلى النبي النبي ما وقف يعاتبه مثلا ساعة أو ساعتين ولا قلة رجى الآن فنفسيتي أو كذا لا تطيق أن تراك ولكن لما جاءت مسلمة قبل النبي منها الإسلام وتجاوز عما مضى أبو سفيان نفسه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف ضد النبي يؤلب عليه الناس كثيرا جدا كم قال أبو سفيان لا العزة ولا عزة لكم أعلوه بل إلى غير ذلك. كم قال وعاند وعارض ولكن لما جاء يؤلم ماذا قال له النبي له النبي قال له تعالى يلا خلي هؤلاء يضعون صخر على صدرك والحبونة اولا كما كنتم تفعلون قديما في أصحابي ما قال النبي هذا؟ وإنما قال النبي ومن دخل ضراء بشفيان فوآن يعني أعطاه كمان لما قالوا في بشفيان رجل يحب الفهم ما قال لا عجب يسلم على هذا وهو أقل من أقل رجل في المؤمنين خلاص وإلا فلا حاجة لنا فيه ما قال النبي هذا؟ لأن مهمة النبي ليست مؤاخذة البشر المؤاخذه الخاصة أن هذا يرضى عليه، نما مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ بأيدي الناس جميعا إلى ربه سبحانه وتعالى، ولهذا هذه مهمة ذاب في تحصيلها قبل حظ للنفس والذاعي لا يوفق الله سبحانه وتعالى إلى إذا ذابت من صاحب دعواته جميع حضور الناس، ولا الإنسان لو وقف عند حضور نفسه فلن يوفق، أن يوفق كالطبيب غاية أن الحصول المال من الناس. ولهذا يدخل المريض يسبه يشتمه يعتد عليه وغير غير ذلك وقد يقي وقد يصدر منه أمور تقدّم ومع ذلك لا كم سحور مضفور كذا ماشي حاضر ويضحك ليه لما يريد الزبائن ويريد أن يقتصر عنده الزبائن هو له مصلحه مصلحة تحصيل الأموال لهذا يسكت فكل في سبيل هدفه وغايته يصبر فلما كانت غاية النبي صلى الله عليه وسلم أنبل الغايات وهي جمع الناس على طاعتها النبي يريد انتقام كان من زمان هو يجي ينتقم من نبي سفيان اليوم طيب كان ينتقم يوم أن نزل جبير ومعه ملك لو شئت شيطة محمد بط عليهم الأخشبهين وكانت خلاصة القصة من أول الدعوة وكان الله أطبق عليهم الأخشبهين وتات المساله لكن هل هذه الغاية من دعوة النبي؟ النبي يريد تكمير الخلق النبي يريد أن يجمع الناس على عبدية رب العالمين يريد ان يتحول هؤلاء الى عباد والى جنود وقد حصل فالذين حاربوا النبي بالامس هم الذين حارب بهم النبي اليوم صلى الله عليه وسلم ويؤتى الداعي وهذا يؤتى على قدر صبره يؤتى الداعي على قدر صبره ولهذا من اعظم يعني الزاد بالنسبه للداعي الصبر والاحتساب الصبر والاحتساب نعم ثم ذكر تذارهم لربهم قابل منه إسلاما لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني غيب عني وجهه وكذا حتى لا تذكر هذا فيكون عونا للشيطان عليه لأن بعض الأشخاص صحيح الإنسان عافوا كل شيء لكن إذا نظر إليه قد يذكر سيئته فيمتلك غيظا نعم لكن النبي قابل منه ما مقا لو لا ونعم ولا عذبه ولا انتقم منه ولا ضرره فكل انسان قد يطرؤ رؤيه بعض الناس لانهم يذكرونه بكذا بشيء مؤلم هذا شيء والمؤاخذه شيء اخر معا. ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال والذين اذا فعلوا كما جاء احمد لما جاء الشاب الى النبي صلى الله عليه وقال يا رسول الله ائذن لي في الزلزله لو يجي لك واحد كده يقول لك عم الشيخ شوف لأيه كده أزني ولا حديث أزني به وكذا يحتاج استمتلك غير لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أترضاه لأمك فارضاه لأختك فارضاه لزوجك فارضاه لكذا قال قالوا وهكذا لا, قال لا يرضونه لأزواجهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم عال جواب صلى الله عليه وسلم وكطب نعم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أي صبر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك بادروا إلى التوبة والاستغفار وذكروا ربهم وما توعد به العاصين ووعد به المتقين فسألوه المغفره لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها فلهذا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك الموصوفون بتلك الصفات جزاؤهم مغفرة من ربهم تزيل عنهم كل محذور وجنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم والبهجة والحبور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 عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا فعند الصباح يحمد القوم السرى وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موسرا وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة من رحمة الله عز وجل من العمل يكون قليلا لكن إذا كان جمع بين الشرطين الإخلاص والمتابعة فإن الأجر عظيم، وما يدل على ذلك القول صلى الله عليه وسلم في الرجل قال آآ آآ في الذي نحى فرع شجرة، فذكر الناس قال فلو بها في الْجَلْدِ، وهذا إيه عمل قليل جدا نحى نحى فرع شجرة، وهذه المرأة التي ثقت الكل فشكر الله لها فغفر لها، وده في سقي الكل هذا عمل نادر جدا وقليل جدا، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى منح عليه الأجور العظيمه هذا من نعم من الله عز وجل مع أن العمل الذي بيستحق الإنسان الجنة هذا من محب فضله سبحانه يعني تفضل الله بالعمل على الإنسان ووفق وتفضل الله سبحانه وتعالى بالأجر والثواب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا, لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا قال ولا أنا إلا نتغمد الله برحمته منه وفضله وهذه الآيات الكريمات من ادله أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجئة ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات وهي قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله وهنا قال وعدت للمتقين ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون نعم انتبهتم يعني هذا قول شخص سعد رحمه الله تعالى يتذب بأن الأعمال داخلهم في مسمى الإيمان وأن الإيمان لا ينفك عن الأعمال بنظير قول إليه بنظير هذه الآية من سورة الحديد وهي قول سبحانه سبيقه إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين أمنوا بالله ورسلوا أعدت الذين أمنوا بالله ورسوله وهناك وسريعوا لمطرة المرضيكم وجناد وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين فدل هذا على أن المتقين يدخلون في الإيمان بله ورسوله والمتقون من هم الذين لا يعملون لا الذين وصفهم الله في سورة علي عمران فلا هذا على أن المتقين هم الذين آمنوا بالله ورسله فلا يكون العبد أممنا بالله ورسله إلا إذا حقق صفات الثقوى ومن ذلك أعمال الجوارح المالية والبدنية التي ذكر الله في صورة آل عمران فلا يتفور إيمان بلا عمل ولهذا الموجة عليهم من الله ما يستحقون لما اتفقت فوقهم على تأخير مسمى الإيمان تأخير الأعمال عن مسمى الايمان انما اعتمدوا حججا عقليه ولم يعتمدوا على نصوص شرعيه والا فالنصوص الشرعيه ما ذكرت الإيمان إلا بالعمل ما ذكرت الايمان الا بالعمل وما ذكر الله عز الجن الايمان في كتابه الا مقرونا بالعمل والاقر إن ان في يخص من إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا من تاب واامن وعمل صالحا ثم كذ الا من تاب واامن وعمل عملا صالحا فأولئك وفجلوا الله سيأتي بحسماك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجهت خربوه وإذا تريت عليهم ما يأتيه وزادة عمان وعرضي ما الذين يقيمون الصلاة ومن الرزقين ومنفقون إلى آخره ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبيه والقربة واليتامى والمساء إلى آخره فهذه كلها آيات تدل على أن العمل يصدق ما يدعيه الإنسان من قول أو تصديق أو عمل قلبي، فلا يتصور هذا إلا بذاك، فالاعمال ثمار لشغف إيمان في القلب ولجذعها الذي غرس في القلب، فالاعمال دليل على ذلك، ولهذا قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله. من, من أمن بلا يوم الآخر وأقام الصلاة وتزكتها ولم الله وقال سبحانه في بيوت اذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأطال رجال ما لا تبهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله الصلاة وإيطاء يخافون يوما هذا عمل قلبي فلما كانوا يخافون يوما تتقلب في القلوب والابصار اثمر ذلك إيه أطمر ذلك تسبيح في بيوت الله عز وجل بالغدو والآثار إنما خوف بلا عمل كيف هذا؟ رجاء بلا عمل كيف هذا؟ انابه بلا عمل بالعمل بلا, بلا عمل كل هذا ما يتصور قط ولهذا أجمع بالسنه والجماعة ما بين الظاهر وبين الباطن بين عمل القلب وبين عمل الجوارح فلا يتصور هذا كما قال صلى الله عليه وسلم ألينا في الجسد مضغر إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في بيان نوع الخلاف الذي بيننا وبين هؤلاء هل هو حقيقي أو صوري فقال رحمه الله تعالى إن قصدتم يعني يا مرجئه إن قصدتم أن أعمال الجوارح لازمه لعمل الباطن وانه لا يتصور لا يتصور وجود عمل الجوارح إلا بعمل باطن أو وجود عمل في الباطن لا بد أن يسلم إلى عمل في الظاهر إن قصدتم ذلك وأنه لا يتصور أبدا أن يكون في القلب إيمان والجواهر حتابة فحينئذ فسواء قلتم بأن الأعمال من مسمى الإيمان وجزء منه أو من ثمراته فالخلاف صغير وما إن قصتنه أنه يمكن أن يوجد عمل في القدي ولا يوجد ما يترجمه في الضار فحينئذ يكون الخلاف حقيقيا حينئذٍ يكون الخلاف حقيقياً فليتصور هذا أئمة السنة رحمه الله تعالى فاروا في القرآن كله على هذا الفهم. ولهذا قال الأجر فانظروا رحمكم الله هل فكر الله عز وجل الإيمان في بفتابه إلا وهو يقرنه بالعمل وكما قال رحمه الله تعالى من عمة السلف أظنه أبا فوق لما قال في قوله الله سبحانه وتعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله المخلصين لوجهنا حلفاء هل يريد الله من الإقرار بذلك فقط؟ أو يريد من الإقرار والعمل وامروا إلى يعبدوا الله امر ما امروا ما امروا إلى ليعبدوا الله خالصنا والدين هذا هو التوحيد الاخلاص هنا بمعنى اخلاص التوحيد فهنا وفي مطلع سوره الزمر تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم إنا انزلنا ليك كتاب الحق فاعبدوا الله مخلصا للدين المراد بالاخلاص هنا التوحيد وبما يدل على التوحيد في القلب ان يكون له علامات ويقيم الصلاة، ويؤت الزكاة، وذلك دين القيم، وذلك دين القيم. فهل يرى الله يريد منا سبحانه وتعالى الله يريد منا الإقرار بهذا فقط، ولا يريد الاقرار والعمل. يريد الاقرار ولا يريد الإقرار والعمل. لو قال قيل على وجه الأرض إنما يريد الله منا الاقرار فقط، فانه كافر، كافر. يعني لو قال قائل الله يريد منا الاقرار بهذه فقط دون العمل فانه يكون كافرا وان قالوا ارادوا انما يدغه عز وجل العمل دون الاقرار فهو كافر اذا يبقى الله يريد منا الاقرار والعمل الإقرار والعمل وهذا هو مقتوى جميع النصوص الاقرار والعمل نعم هذا العمل لا يتفاوت منه المستحب ومنه الواجه ومنه الروك هذا باعتبار أفراد أما باعتبار جنسي جنس عمل الجوارح فإنه لا بد منه فمن لم يعمل لله قط فما جان الله عز وجل دينا كما قال ابن ثانية رحمه الله تعالى فمن لم يعمل لله عز وجل فإنه لم يدين لله سبحانه وتعالى بدين فالعمل من الإيمان كالشفتين هل يتصور أن كلاما يخرج بلا شفتين لا يتصور كذلك لا يتصور أن إيمانا لا يثمر عملا في الجوارح بحسب ما يكون في القلب ولهذا التلازم بين الظهر والباطن واضح في قد يقول قائل في المراد بالعمل قد يكون الترك أما الجوارح يعني قد يريد الطرق نقول وهذا هذا الذي قصبه السلف حتى ولو سمينا الطرق عملا ما في إشكاله لكن هل قصد السلف وكان الخلاف بينه وبين المرجع وغيرهم هو في الطرق ثم ولو قلنا انه الطرق أليس هناك ثلاثة أيضا بين الطرق والفعل هل يتصور ان أحدا يطرق المعاصي، يطرق الزنة يطرق الربا، يطرق هذا لله سبحانه وتعالى خائفا منه ولا يعمل خائفا منه لماذا يطرق خوفا ولا يعمل خوفا ولماذا نخلص هذه القواعد لنهون شأن العمل في نفوس الناس فلما كان الإيمان حقيقة مركبة من كل هذا كان المتعين على الإنسان أن يأتي بهذا كله بقول اللسان وبقول القلب وبعمل القلب وبعمل الجوارح. لكن إن أتى بعمل القلب كاملاً وأتى بعمل جوائع كاملا فهذا هو المؤمن الكامل وإن أتى بأصل هذا وأصل هذا فهذا هو المؤمن الذي حقق أصل الإيمان وإن كان قد فرط فيه كمال واجب أو كمال مستحب بحسب نعم